يَمْ قَالِبَ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاشِعًا وَحَسِيرٌ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ مِنْ نُجُومٍ رُجُومًا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 تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها, سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير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 وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور مَنْ يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكنوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في صبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا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 أرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أَهْدَى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم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 صادقين قل إنما العلم عند الله قل إنما فلما رأوه زُلْفَةً سيئت مجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا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 قل أرأيتم إن أصبح ما